ويا قوم لا اسالكم عليهما لا ان اجري الا على الله وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم ولكنني اراكم قوما جهلون ويا قوم من ينصرني من الله ان قرطتهم افلا تذكرون ولا اقول لكم عنتي خزاين الله لا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدرى أعينكم لي يعطيهم الله خيرا. Allah أعلم بما فِيهِمْ إِنِّي إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا يَعْ يَكُم بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ وَلَا يَنفَعُكُم نُصْحِي إِن أَرَدْتُ أَن أَنْصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُضِلَّكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَن يَقُولُوا افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ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 وَلَسْنَا يَعْلُ فُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ